الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمصالين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ونواصر بإذن الله عز وجل مع الدرس السابع عشر كنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وعالمون وأهلون ووابلون وأراضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه الجمعي اي هذه من من الملحق بجمع المذكر السالم وعالمون كذلك جمع عالم جمع عالم هذا مما يجمع جمع مذكر سالم وليس بجمع بجمع مذكر سالم لانه ليس علما على مذكر عاقل أو صفة له فعالمون ترفع أو يكون رفعها بالواوي ونصبها وجرها كذلك باليان وقد مضت امثلتها قال واهلونا اهلونا هذا كذلك من الألفاظ التي تجمع جمع مذكر سالم وهي جمع أهل وهي جمع أهل كما ترى أنها ليست علما لمذكر ولا صفة له ولا صفة له وأهلون مثالها من يعطينا مثالا شغلتنا شغلتنا اموالنا واهلونا شغلتنا وليد اين هو تعرفوها شغلتنا كان بالماضي احنا ايه 10 نون هذه هذه هنا نون اذا كانت وحدها بدون الف هذه نا وهذه نا شغلت نا ها شغلت نا اليس كذلك الاعراب لا حسين قال شغلت فعل ماض مبني على السكون صحيح نا من نع... كيف نعربها ها ضمير متصل من يعرف هذا أكلكم حسين ها مبني في محل شغلت احسنت مفعول به فشغل الاموال و الاولاد الاموال الاهل و وقع على علينا نسال الله العافيه شغلتنا واضح اذن اموالنا حتى لا نطيل اموالنا هائل منصوب ها مرفوع ورفعه الضمه الظاهر على اخره نا نا هذه ليست كنا هذه حتى لا تقع في الفخ ها اموالنا اموال القوم خلفه ها وليد مضاف اليه ها حكم المضاف اليه ها هل نعم مجرور أحسنت وان لم تجبها اموالنا م... اذا فاعل مرفوع وهو مضاف ونا ضمير المتصل مبني على ها في محل جار واضح و حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أهلنا أهلنا إبراهيم معطوف على أموالنا والمعطوف على المنصوب على المرفوع نعم مرفوع ورفعه الله أكبر ها غارتكم هذه الضمة المرسومة هنا ها مرفوع رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وانا مضاف إليه واضح الآن مثال آخر شغلتنا فعل ماض مبني على السكون شغل عفوا بارك الله فيك لقد أخ... رميت بنا في, ال... في واد سحيق يا يا وليد في الخلافي شغلتنا مبني على الفتح شغاله اخره اللام وليست التاء والتاء لا محل من الاعراب ها شكرا لك لانك انتبهت حتى عمالقه الطلبه لم ينتبهوا <تصفيق> واخده نعم شغل فعل ماض مبني على الفتح وتاء التانيث الساكن لا محل من الاعراب نعم لكل فارس كبوه اذن هذا الان مثال اخر من اوسط ما تطعمون ما تطعمون منو منه كنا نتوجد من أوسط ما تطعمون اهليكم تطعمون ابو جصه فعل مضارع تطعمون تطعمون مضارع مرفوع ورفع بالواو لانه دعه دعه افعل خمسه ترفع بالواو ها يا رجل اتقي الله ها تطعم شعب الله المفقود ايه امور الاولى اخف الواو فاعل حق ها الواو فاعل لكن تطعمون تذهبون تاكلون تشربون تذهبين تذهباني لماذا يرفع افتح عليه يا فتح احسنت ما شاء الله في هذا سيبويه امامكم فاسألوه اذا تطعمون فعل مضارع مرفوع رفعه ثبوت النون ثبوت النون والواو فاعل واضح والواو فاعل تطعمون ها اهليكم اضربي منصور ياء لانه ملحق فجمع مذكر سالم وهو كم مضاف اليه لكن اين النون اين النون في اهلين اهليكم اهلونا هنا ظهرت النون ليس كذلك هنا مضاف غيره أين النون هنا أين النون هذه أليست هي النون في أهلنا أه؟ هذه النون نون الجمع ليست هي واضح الآن أين النون أهلنا أين النون أهلنا, أين النون أهلنا؟ حذفت للاضافه واضح شغلتنا اموالنا مثلا ومسلمونا شغلنا مسلمونا اي مسلمونا نحن واضح الآن. هنا كذلك اهلينا اهلينا تحذف هذه النون في اهلون اذا اضيفت اهلوكم اهلو هم أهلوا ها أهلوا هو أهلونا واضح هذه النون هذه في أهلونا ليست نون أهلون واضح ليست نون أهلون إنما هي ناء الفاعلين وقد حذفت نون أهلون ل للإضافة انتبهوا حتى لا تخطئ علينا الأمر واضح هنا إذن هنا النون محووفة وهنا النون محووف لماذا حذفت للإضافة لأنها تشبه ماذا جمع المذكر السالم قال الشنفره و لي سيد عمل لسن و ارقط ذهلول و عرفاء جيئل و لي دونكم اهلون هكذا الشطر الثاني سيد عمل الشعر الجاهد عمل لسن وأرقط ذهلول وعرفاء عفوا هذا تقل وعرفاء جيئل ولي دونكم أهلون ولي الخبر وهذا المبتدر مبتدا مرفوع ورفعه الواو لانه ملحق بجمع المذكر السالم ووعال وهنا النون ثبتت لانها لم لم تضف وهذا بيان او بيان او نعم بدل هذا البدل لهذا اهلون واضح ما من هم, هم هؤلاء الاهلون هو يخاطب قومه وليدونكم أهلون لأن ما خرجوه وعارف قصة سامي أخرجوه وطردوه من من القبيلة سيد عملس وأرقط ذهول وعرفاء جئلو هذه كلها حيوانات وهذا هنا النصب عين النصب أهليكم الكلمة الأخرى حتى نحاول نفك الملحق جمع بقية الرسالة حتى لا خض منا كثير وقتي وابلون وابلون وابلون جمع وابل جمع وابل وهو المطر الغزير نعم هو عالم على غيره أو او صفة نعم هو عالم على غيره غير غير على غير عاقل واضح المطر الغزير ولهذا لم يجمع لا لا لا لا يقال انه جمع مذكر سالم وانما ملحق به لان الجمع مذكر سالم لابد ان يكون على من على مذكر عاقل او صفه او صفه لا وابل وابلون مثال غمر الوادي الوابلون الحقوله الوابلون فاعل اليس كذلك حسين الوابلون فاعل نعم <تصفيق> وهو مرفوع رفعه لانه ملحق بجمع ذكر السالم الحقوله ايه احسن مفعول به مثلاً آخر في النصب أو الجر. هم. أين الجمع فإن يصيبها وابل فطل. أين الجمع هم. ها. محمد راى الفلاحون الوابلين <تصفيق> راى الفلاحون <تصفيق> الوابلين الفلاحو <تصفيق> الوابلين جرفا, جرفا. <تصفيق> آه. رأى الفلاح رأى الفلاح الوابلين آه. جرفوا الحقول هنا غمر لا يجمع إذا ذكر الفاعل إلى جمع الفاعل إذا جمع الفاعل يفرض الفعل الوابلون هذا لا نقول غمروا الوابلون الحقول إلى على لغة ماذا هذا معناه؟ على لغة أكلوني البرار أو على لغة يتعاقبون فيكم كما سماها ابن مالك إذن الوابلين مفعول به منصوب اراضونا هذه امثله كلها متقاربه يعني الالفاظ كلها متقاربه اراضونا اراضونا بفتح الراء بفتح الراء هذا المشهور ولا يجوز تسكينها الا الشعر في ضروره الشعر نعم على الخلاف اراضونا جمع ارض جمع ارض وهي ليست ها. عالما لمذكر واضح ليست عالما لمذكر بل هي مؤنث تانيث ها ارادونا ارادونا مثالها في الرفع في الرفع ها ها؟ اا شدودا ايه معنيها على تردد المعدن اشغال لقد ضجت الارضونه لقد ضجت الارضونه لا تهمون اللغه في في, في الراء لا تهمونها انما يهمنا اعرابها واضح الان لقد ضجت الارضونه اذ قام من Min Min Bani Shatatani Min Bani Salusin Salusin Bin Nun Sadusin Sadusin Hey, what's it? Khatibun fowqa A'wadi min Bani I've never لقد ضجت الارضونه ضجت ضجت رضا ضجت فعل ماض السكون هذا على الفتح، على الفتح، هذه ما، على الفتح، على الفتح بالإجماع، بالإجماع، الشاذ لا يقص عليه. آه، إذن ضجت فعل ماض مبني على الفتح، ضج، ضج، وهذا مبني على الفتح، والتأويل التأنيث ليس له من الاعراب الارضون فعل المضارع اه عفوا فاعل مرفوع انتم معي فاعل واضح فاعل فاعل اذا ابراهيم لعلها ليست فاعله ها اذا فاعل مرفوع ورفعه الواو لانه ملحق بجمع المذكر السالم توقف لا داعي لك مثال اخر في النص فاخذنا في الدرس قال طوقه طوقه بسبع اراضين طوّقه طوّقه بسبع أراضين من من سبع أراضين من سبع أراضين من حرف جر سبع مجرور بمن وجره كسره أراضين مضاف إليه حسن مضاف إليه منصوب منصوب مجرور مضاف إليه مجرور اليس كذلك بلا اذا مجرور وجره الي لانه ملحق بجمع المذكر السالم واضح مثال اخر أظن المثال نفسه تفضل يجرى <تصفيق> هنا النصب ألي يوجد النصب ها؟ رأيت الأراضين رأيت الأراضين صعب هذه رأيت الأراضين واضح فهذا تقول فعل وفاعل وأراضين فعلهم بمنصوب ونصب وليا لأنه ملحق بجمع المؤنث اه عفوا المذكر سالم ينقصنا بيمسح ممسحه مفعل اسم انا وبعض الاقلام ها هذه الاقلام جديده ايه معنى للمستقبل ان قال وسنونه وسنونه وبابه سنون سنون سنون جمعه جمعه ها سنة سنت أصلها ماذا سنون قال وبابه إذا سنون ملحق بجمع المذكر سال فيرفع فيكون رفعه بالوا ونصبه وجره بالياء واضح مثاله طماعت معنى بابه مثاله سنون بالرفع قال ثم انقضت تلك السنون واهلها فكانها وكانهم احداث ثم انقضت تلك السنون او واهلها آه نسال الله اهلها لماذا لم تعطيني هذا المثال اولا في أهلون. أليس منهم؟ كالسينون. <تصفيق> إذا انظر. ثم انقضت تلك السنون من يعني انقضت؟ سرعة. سعد فتح يتقدم بسرعه كبيره وبي بالك اين قالت مبنين على الفتح والتاء للتانيه لا محل لها الاعراب تلك تلك محمد اين انت إشارة اسم اشاره في محرفة. فا... فاعل توافقون على هذا الاعراب توافق اعرف كسره اين كسره قترضت انا الى مساله اخرى نحن ليس لا مستوانا مستوانا لا يسمح لنا بذلك الان لا نقول تي والاصل انها هي الاسم اشاره تي تي لكن نقول تلك اسم اشاره اذا صرنا تقدمنا في النحو نقول نصل هذا اذا تلك اسم اشاره ولم he didn't get hurt and he didn't get hurt more the people are not a son of ماذا فعل بنا لا. أبعدت فمحمد غابت صاحب المثال يغيب عنه الجواب إذن السنون بدل بدل من تلك من اسم الإشعارة بدل من اسم هالاشاره واضح السنون بدل هم بدل المرفوع ورفعه الواو لانه ماذا ملحق بجمع الغاكر الثاني واضح ها واهلها الواو عاطفه أهلو معطوف على المرفوع والمعطوف على مرفوع مرفوع الواب وهم مضاف لها مضاف اليه سنين المنصوب والمجرور سنين بعده لم يتخلل لها مرض ولا اي شيء ها مثال اخر قران سنون موجودة في القرآن سنين دعوكم من آية الكاف ثلاثة سنين وزادت تسعة فيها كلام آ تزرعون سبعة سنين دب اب تزرعون كيف هنا علي بوها سبعه سنينه سبعه سنابله سبعه بقرات senta مجرور وجره اليا لأنه منحق بجمع المذكر السلم ماذا قلت تميز سنين تميز استميز استميز هو حق تميز لكن يضاف إلى المعدود يضاف إلى العدد عفوا فهم. هي الاصل أنها مميزة للعدد لكن هذا المميز هذا التمييز يضاف إلى العدد في هذه الحالة ويعرب مضاف إليه فهم. مثل تزرعون سبعة حقول لا أعطيتهم صورة سبعة بقرات سبعة بقرات آه سبعة سنابل وممنوع من الصرف فقط زيد التمييز ليس حكمه دائما النصب انتبهوا جيدا التمييز قد يجر بمن وقد يجر بالاضافه الف سنه اين النصب واضح فان التمييز اذا كان في العدد الف مثلا فانه يجر الف سنه 100 سنه مثلا التمييز ينصب فيما غدون ذلك مثل عشرون كتابا ثمانين جلدة هنا التمييز منصور فهو الله عبر إذن سنين هذه مضاف إليه مجرورة وجرها الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السن زيد مثال في النصب. رأيت السنين، ها. رأيت السنين شديدة الحر. رأيت السنين شديدة الحر. السنين هنا مفعول به منصوب ونصبه اليا لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. شديدة، شديدة. ها. كيف رايتها حال هذا منصوب واضح انه هو مضاف حريم مضاف اليه قال وباب باب سنه او باب سنين هو كل اسم حذفت لامه وعوض عنها بالهاء او بالتاء الهاء هي تاء مربوطه هذه وكل اسم ثلاثي حذفت لامه حذفت يعني الحرف الاخير لان سنه اصلها ماذا سنة لان هذه التاء زائدة ليست اصلية فسنة مثلا في وزنها في الميزان الصرفي فاعة فاعة اين اللام ليفعل اين اللام حذفت وعوض عنها بالتاء فنقول فاعة سنة اذا التاء السنة هذه اين اصلها حتى يتضح هذا المعنى انظر بقره او بقره جمعها ماذا بقرات تبه بقرات الراؤه ظهرت او لا ظهرت ثم مسلم جمعه جمعه انثى سالم ماذا نقول مس لمات يعني انظر التاء والالف وما قبله الحرف الاخير من الكلمه سنه جمعها ماذا سنه وات انظر التاء تقابل التاء الالف تقابل ألف الميم تقابل الواو مسلم سنة ون هذا أصلها سنة ون تبع إذا سنة أصلها سنة ون وقيل أصلها سنة ون سنة ون إذا يعني ال اللام أصلها إما واو على الأكثر هاء فتجمع على سنوات وعلى سنات. إذن الآن هذه الواو هي العصر هي اللي من محذوفة هذه الواو وعوض عنها بتاء مربوطة أو يقال لها الهاء. فنقول سنةٌ لماذا يقال لها؟ لأنه يوقف عليها بالهاء سنة. واضح سنة. انظر إذن سنةٌ. أنا وسينون وبابه. إذاً دابه هو كله اسم ثلاثي حذفت لامه يعني الحرف الثلاثي الأخير ثالث الأخير حذفه وعوض عنه بتاء مربوطة أو بهاء كما يقال واضح مثل ثمال الذين كافوا قبلك مهتعين عن اليمن وعن الشمال عيزين عيزين ما ضلت في التفسير في سورة المعالج انظن واضح في سورة المعالج عيزين ايش ما معنى عيزين متفرقين عن اليميني وعن الشمالي عيزين متفرقين وذكرت لكم ان عيزين جمع ها عيزات جمع عيزات الضابط في كسر اللام الفاء في Look, مفردها you interested in it? Are you interested التاء هذه Is it هذه desire? Or is it يعني الحرف Is ما هو desire? ما هو ال desire? Is it عزوة أو عزو واضح وإن كان الفتح اولى لا عزو تحذف هذه الوا ويعوض عنها بالتا وتجمع على عزين مثاله كذلك مثال آخر دابوا سنة والسنين ها عِيضٍ عِيضٍ هذا عِيضٍ أصله جمعه أو مفرده عِضة تذكر في الشاعر هناك عِضة بالكسر والعَ الفتح لم يذكر أمم واضح اذا عيزه وعيضته مثاله اذا كذلك ها ها انتهى هذا مظلم ثبته باب سنين او سنه سنون ثبته بضم الثاء ثبته ثبته ثبون ثبون كذلك في الرفعي وثوبين في النصب والجر أصله أصل هنا المحذوف ماذا؟ اليا اليا قال هو من ثبيت من ثبيت ثوبين مثال آخر ها لا لا لا سينة لا لا سينة ليست من هذا الباب سينة ليست من هذا الباب سينة هذه فعلة من وسن من وسن إذا غفل من باب عدا وزينة فهم وليس من هذا الباب هذه فاؤه محذوفة هذه أصلها وسن وسن حذفت الفاء وعوض عنها بالتاء فالمحذوف في في سنة وجهة وعيدة وزينة هو الفاء وليس اللام أما باب سنون فالمحذوف هو ماذا اللام لام الكلمة وهذه أشهر كلمات التي ذكرتها ثبت وعزة و... و... وعزة هذه عظين ها وقولة وقولون كذلك نعم قولة وقولون وإن كان مشهور هذه سنين أثرها وعزين ذكرت في القرآن وعظين ذكرت في القرآن عظة هذه لا تشتبه عليكم بوعظه بوعظه التي هي من وعظ تبه هو وعاظها بماذا بالظاب وهذه عيضه عيضا ض عيضه وهذه واعاظ يا يعظون عيضه تبه عيضه من باب سينه وعيد وزينة إلى غير ذلك قال وسنون وبابه نمضي واضح هل ان باب معاني كلمات فقط سنعود اليها بشرح افصحي مثل آخر ومتعناهم إلى حين نبأ سبيها، نبأ سبيها. ابن مالك يقول في هذا الباب ماذا يقول في آخر باب الملحق جمع مذكر قرساله وشبه ذَيْنٍ وَبِهِ عِشْرُونَ وَبَابُهُ أُلْحِقَ وَالْأَهْلُونَ ها؟ وَأَرَضُونَ شَدَّ وَالْسِنُونَ وَأَرَضُونَ شَدَّ وَالْسِنُونَ وَمِثْلُهُ لا في لما يشبهها بحين البيت غاب عني البيت في اوائل بيت اوائل ها؟ اه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد ومثل حين قد يرد لعلك قرات هذا الشيء ها ومثل حين قد يرد ومثل حين قد يرد وهو عند ذالباب ذالباب يعني هذا الباب وهو عند قوم يطرد وهو عند قوم يطرد ومثل حين قد يرد يعني قد يرد سنون وبابه يعني وبابه ألحق والأهلون وأراضون الشذ والسنون ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطارد يعني باب سنون قد يرد مثل حين قد يشبه الحين فيعرب بالحركات في الآخر ومنه قولنا بسلام اللهم اجعلها سنينا فعل به سنينا بالتنوين نصبا بالحركات مثل سنيني يوسف هذه روايه لهذا الحديث مفهوم والله اللهم اجعلها سنينا فنقول سنينا مفعول به منصوب نصبه الفتحه هم منصوب نصبه الفتحه هنا وكأنه دخل في ماذا في كانه في جمع تكسير هم كأنه قال الان فاعرب اعراب الحين يعني في الحركات بالنصب وبالفتحة والرفع بالضمه والكسر او الجر يكون بالكسر ومثل حين قد هذا عند عند قوم وإن كان احتجاج بالحديث وبعض الاشعار وهذا هنا والمشهور ان سنون ملحق بجمع المذكر السالم هذا واضح يعني مثل حين يعني هذه سنون قد تعرب اعراب حين بالفتحه نصبا وبالضمه رفعا وبالكسرة جرا مع تنوين If he didn't have it, if he لم have it, he didn't have it. He didn't have it. He didn't have it. When you asked me about it, I knew you were going to be a man of نكملها باذن الله بنون وعليون وشبهه بنون كذلك ملحق بجمع المذكر السالم فيكون رفعه بالواو رفعه واو ونصبه وجره الياء واضح الآن وكذلك عليون وكذلك عليون فبنون ليس علما على مذكر انما هو اسم اسم جنس واضح ابن جمع جمع ابن وقد مضى معنا في أه لم يمض معنا إذن اصله بنو ابن اصله بنو والدليل على ان لم نحذفها واو بنو بنوه. بنوه. بنوه من اين جاءت هذه الواو هي اصل وهذا حال اذن بنو ابن اصله بنو فجمع جمع مذكر سالم على غير قياس لانه ليس على من على مذكر عاقل أو صفة أو صفة له فجمع هذا الجمع على غير قياس مثاله يوم لا ينفع مال ولا بنون زيد هنا الإعراب يوم لا ينفع مال مال فاعل ولا الواو حرف عطف ولا زائده للتوكيد توكيد النفي بنون معطوف على المرفوع مرفوع ورفعه الواو لانه ملحق جمع مذكر سالم زين مثال اخر المال والبنون مثله المال مبتدا وواو حرف معطوف على المرفوع مرفوع ورفعه الواو لانه ملحق جمع مذكر سالم زينته هو الخبر مثال اخر في النصب ها يمددكم بأموالنا الباء حرف جر والأموال مجرور بالباء وبنينا بنينا معطوف على المجرور وهو مجرور وجره اليان ملحق بجمع المذكر السالم عليون عليون جمع علي وهو علم على أعلى الجلة لكن هل هي علم على المذكر المفرد العاقل لا انها وصفه له إذن هي علم على غيري عاقل على غير عاقل لهذا لا نقول انها جمع جمع المذكر سالم بل هي ملحقه بجمع المذكر السالم كلا كل كتاب الابراري لا في عليين اللام وقع في جواب القسم في حرف جر عليين مجرور بفي وجره الياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم مثال اخر نعم وما ادراك ما عليون ما اسم استفهام مبني على السكون لا محله عفوا في محل رفع مبتدا عليون خبر عل المبتدا واضح وما أدرك ما عليون مرفوع رفعه الواو لانه ملحق بجمع المذكر السالم والجمنة الاسمية سدت مسد مفعولي, مفعولي المفعول الثاني والثالث لأدركه لأنها الكافية المفعول الأول قال كل وشبهه وشبهه كالجمع يعني كل هذا يجمع جمع مذكر او له حكم الحكم الاعرابي هو حكم اعراب جمع مذكر السالم الله اعلى وأعلم ايش في هذا على تاخر اليوم